بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتانوا على الناس يستوفون وإذا كانوا هم أوزنوهم أو يخسرون ألا يظن أولا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 يَقُومُ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدِلٍ ثِيمًا ذَاتَ تِلْأَةٍ عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ قل لا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون قل لا إنهم على ربهم يومئذ لا محجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنت به تكذبون كلا إن كتاب لبرار لفي علية وما أدرى ما علية كتاب موقون يشهده المقرعون إن الأبرار لفي نعيم على الأغائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجهم من تسنيم عين يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلهم إلى أهلهم قالبوا فاده، وإذا قاومهم قالوا إن هؤلاء إلى وما أرسل عليهم حافظين. اليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على لغائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون